بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلَ مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَإِن تَجْرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ فَأَوْسَنَا وَهَلْ أَسَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ آنَا نَرًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي أَنَا الثَّنَارَةُ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إليك أعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آفية أكادوا فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما سلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا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 قال رب شرح لي صجري ويسرني أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 أن اخذ فيه في التابوت فاخذ فيه في اليم فليهلكه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كيف قر عينها ولا تحزن وَقَطَنْتَ تَنَفْتَ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الرَّمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يا موسى اصْنَعْ لِي مِنْ نَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيْلِ لَعَلَّهُ يتذكر قالا ربنا إننا نفعب أن يفرط علينا أو أن يطرى قَالَ لا تقع فإنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقونا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسراء إِلَّا وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ هَدَى الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَرَّ رَبُّكُمَا يَا موسى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا فاقرجنا له ازواجا من نبات شتى قُلْ وَرَاهُ أَنَّ عَامَكُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأسينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَسَفَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْسُّرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِيبَكُمْ بِعَذَابٍ وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريق فكم فَأَرْسَلْنَا عَنْ كَيْدِهِمْ كَيْدًا ثُمَّ أَخْسَوٰهُمْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ الْلَّقِي وَإِنَّ أن نَصْرُنَا أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ قَالَ بَلِ ألقوا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 ثم له قابل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا قصع عن ايديكم وارجلكم من خلال واوصلبنكم في جزع نقل أَلا تَعْلَمُ أَيُّنا أَشَدُّ عَذابا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكره فلا علي والله خير وأبطى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن فِه مُؤِّنَ قَجْعَامِ لَ الصَّالِ ح فَأُولائِكَ لَهُ مُدرجَاتُ اللمَا جََّا سُعَادٍِ فَجرِي مٍ سَحْتِهَاأَن قَالبينَ فِيهَا وَذَكَ جَزَال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 وَأَعْطَيْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حم من آوزا من زينة القوم فقد فتنا فكذلك أن قصا سمري فأخرج لهم عجلا جسدا له قو فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَائِلُونَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَسَبَّرُوا وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّضْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ هم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي قال فما قطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وأنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاتفا لا نُحَرِّقُهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِنَسَفًا إِنَّ مَآلَ إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شيء علما كذلك نقص عليك مِنْ أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا مَنْ أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربه نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يستبعون الداعي لا عوج له وَإِذَا سَمِعُوا الْعَذَابَ تَضَتَّهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ إِذِ الْأَذَابُ فَلاَ تَسْمَعْ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ لِمَنِ أذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاَ يعلم مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَمَا كَانَ ذَالِكَ أَنذَرْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الرَّعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا سَاجِلَ لِلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيهُ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 وعصى ادم ربه فغوى ثم جثى له ربه فسبع عليه وهدا قال له بطم منها جميعا بعضكم لبعض نادوا فان يأتينكم مني هدا ثُمَّنِ اسْتَبْعَدَهُ جَائِرًا فَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَلَا بَنُوهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا كَوْنًا نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وقد كنت بصيرا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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وَلَا تَبَسُّنَّ السُّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ اهْلَ كِتَابٍ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلُ لَقا يَا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ